بُوكتُو. إِنوفَعَ واحد وأربعون. واحد وأربعون. التوجيه. التوجيه. أين مكتب الاستعلام السياحي؟ أين مكتب الاستعلام السياحي هل عندكم لي خريطة للمدينة؟ هل عندكم لي خريطة المدينة كان هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ أين هي المدينة القديمة؟ أين هي المدينة القديمة؟ وير هي الكاتدرائية؟ أين هي الكاتدرائية؟ وير أين هو المتحف؟ أين المتحف؟ Wo kann أين يمكن شراء طوابع بريد؟ Wo يمكن man köpe أين, أين يمكن شراء زهور؟ أين يمكن شراء تذاكر السفر؟ أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ بوير هولن. أين الميناء؟ بوير أين تور. أين السوق؟ بوير أين السوق؟ سلاتز. أين القصر؟ Vono begynner begynder rundvisningen? Hvornår slutter der oljouvler? Matter tap der slutter rundvisningen? rundvisningen? Jeg vil gerne have en ged, der taler tysk? O de du Murchidan, jeg der handetful Almani. Er rid Murshidan jeg al Almanier. Jeg ved gerne have en guide der taler italiensk. Og det je du Murshidan, jeg der hand derful Itali. Er rid Murshidan jeg der handes al jeg vil gerne have en guide, der taler fransk. de er du morskidan, jeg der had der i at der had der alt